زراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الف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 آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.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 قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شئ الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 أمر الله به أي يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء إن عليم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 أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال أم بؤني، بأسمائها. صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم قال يا ادم انبئهم بيسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات وَالْ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 أنت وزوجك الجنة وكلا منها, رغدا حيث وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزالهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانوا فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو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 فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فمن تبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولا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 الذين يظنون أنهم نلاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 ويستحيون نساكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلويم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقُرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدُوا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّوْفِر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 قال أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما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 إِنَّ الْبَقْرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شِيءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئتَ بِالْحَقِّ فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجهوكم به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 إسرائيل لا يعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وذي القرب واليتامي والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم, فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإي أتوكم اسر تفدوهم وان ياتوكم اسر تفدوهم وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا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 ولما جيئهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جيئهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بي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 وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه اهو وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جئ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 قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا قُلِبَ سَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ ال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 فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كلما عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ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 أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء إن وقالت النصاري ليست اليهود على شيء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 اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خايفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب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 أرض وَإِذَا قَضِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيِهِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ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 ولن ترضي عنك اليهود ولن النصاري حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جئك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلين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 آخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصي بها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 وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما مَن تُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبَغَتَ اللَّهُ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُل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 أنتم قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت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 إِنَّ اللَّهَ بِالْنَّاسِ لَرَأُفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَيتَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضِيهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو وَجْهَكُمْ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 وَإِنَّ فَرِيقَ مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وَجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 وحيثما كنتم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيَأْمُرَكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء إن من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أَوَلَوْ كان آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيء أولا أو يهتدون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 ك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم, ولا الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفره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 آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل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 فمن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ لِّلِّمْ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُوْيَا يا الْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الموت تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ للوالدين أقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خيف من موص جنفا او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 وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القر آن هدى للناس وبينات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن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 أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها, وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن لهله قل هي مواقيت للناس والحج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 فَإِنِّي أَتَهَوُّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِّي أَتَهَوُّ فَلَا عُدَوَانٍ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم, واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هؤلاءك لهم نصيب مما كسبوا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 اتَيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيء او وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيء أو وهو شر لكم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 ألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شيء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن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 فإذا تطهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حِيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ الْكُمْ فَأَتُ حَرْثَكُمْ أَنِّي شِيْتُمْ وَقَدْ مُلِيَ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 اِن ظَنَّ اَنْ يَقِي مَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به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 أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما عرضتم به من خطبه النساء او أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا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 أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل أن تماسوهن وَقَدَ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوِي وَلَا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ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 أضعافا كثيره والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟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 وأن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزيده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شيء اللهم مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شيء وسع, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم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 أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب ارني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى. ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذي والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذيك الذي ينفق ماله ريا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 ومثل الذين ينفقون أموالهم بتعوّه مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوته كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت وكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل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 من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن فيه واعلموا أَنَّ الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الْحِكْمَةَ من يشا ومن يؤت الحكمة فقد وَيَوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُلَ الْبَابَ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا يحسبهم الجاهل أغنيا أمن التعفف تعرفهم بسيميهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الرب لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربيم وأحل الله البيع وحرم الربيم فمن جيئه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولا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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم, وإن تبتم فلكم رؤوس وإن أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين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 ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحديهما فتذكر إحديهما لخرين ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادني الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليود فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 من قبل هدى للناس وأنزل الفرقون إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام